وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل انكذب الرسل فحق وعيدا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 هذا ما توعدون لكل أواب حفير من خشى الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا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 فذكر بالقرآن من يخاف وعيدا